فسخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة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 وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِّنَ الْخَلْقِ إِلَى يَوْمِ يبعثون بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أن ما فتننا فاستغفر ربه وخور عائ وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِلَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ وَالذَّكْرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِيِّ وَالْأَبْصَارِ إِنَّهُمْ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 عدن مفتحة لهم الأبواب جنة عدن مفتحة لهم الأبواب مأكين فيها.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 قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين